ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الحرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أخييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما ثنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية اللوم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم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 نحمسو الجريسور في <صفيق> ياسين وحاب قبل <تسجيل> لواني <تسجيل> <تسجيل> عشر صعوة أيضا لواطن <تسجيل> يتجدد قال سبحانه على وسوله وما إنزلنا ما نسود الجن على فوهمه من كاس أو مفسرين تضرب خلاك فشريان مجريات حبيب والنجار بعديه جري قولت دليله سبعن صامر عبد الله نصود بقول مركبة إلهي سبحانه وتعالى جنه قريب إلهي سبحانه وتعالى أنت أستغى جنه الجليل وحضنه أهل أبوذيوه وعرره إتغى درك وما أنزلنا ما أن سودجن على قومه قوله في دو من بعده من بعد موته انفرد ان تكدف من جند عيضا ما أنك سودجن على صمائي حقه سمض وما قلنا من أنه المنزلين فوق سودجن على عيضة إن كانت ما كانت في الوهل ما حانب علي إلا صيحه واحدة هل غيره كريه موين هل مر بان لو قيريف فيضهم ووابيهم خاندون ولا ضختي كل لا طبكو بختيغو كره اي ضمان تظون من جنب سبحانه وتعالى استغينا مركي بجنل قال اوكا ان سو مري او حتى استغو جنل قالي قلديسو ناريتن هيالي تقومي علمه إلهي سبحانه وتعالى استغينا او ارغدي هل رو مؤمنه اي الله سبحانه وتعالى wara gudaya umad dhan oo laga yaabo inay boqolaal kunta ilaahay u halaagayso kana in wax laga yeelo majjaro in la marka saw raawi macasa waxay dhahminay waxay aha in maalmo oo saas oo gaaligti cunwatoo ajeebo waxay dhahay ninka soo laha badalkiisa oo yaalaha cid kasto gabar way diisto waa la siin laha soo ki ku annalla mahawashaan hadu hadlaama dhageysteen hadu ergeey laama yeereen hadu cid gabad weydiisoo cidna gabad ma tseeyeen rasuul sallallahu alayhi wasallam tuu daaqay daawo yii ka hore oo nulka dhan laga buuxiyey kanu ilaahay ka jecel oo ka qeyr badan umma dhan iyo dul dhan aya kharinayo baba aya isaga darti markaa subhanahu wa ta'ala uma dirna nayn fowharaadi nin ka musilkay dilan in kaanat ma kana markaas rabilaay wax qiima la weeyo maayra wax weyn ugu soo dajiin oo malaa'ik loo soo dinee waa lagu dhawaaqay markii loo soo dareejinayo ku qayeyo ma wa halaag goodi waxa wa xilamooyee faydaan على العباد لو قاموا هذا اوان انقسام الخلوي وقت يعوي بقدر يختار ووقت بي اضضوناي لوقت قوام قوما قوامنا على العباد الضوم الضمات حيسمين ما يتين من رسولا هالصور رسول إلا عند الرسول ما قدر كانوا حي احاين دي الرسول كان يستاجون هذا خلينا كا نقول هذا لانك مسلم كديره ورسولتي دينيي فقال اللهم يقولون لها لها نبهانا غذانا الله سبحانه وتعالى و الله قوم الله و الله لقننا حقا إياه الصماريين و يقولون سسعوا قومون دونهم يا حسرة قوموا على العباد الله قومونه حرف النبه و يأتي و وقتك حبرنا هذا الإمان الله أبرنا الله قوم الله ينحيطنا ما يأتيهم و ما إيمان من رسول إلا هدوين كانوا و حاين ذهر رسولك يستهجون ألم يروا فوان بعثك ديدان قرآنك كسر الدقية و والربي سبحانه وتعالى ألم يروا مينين أركيين كم أهلكنا إنتان هراغن من قبلهم إيقوا هرتوز ومن القمرون أمضاءها أنهم إيقوا إليهم حقه لا يجعون أن ينسوا نقرنين سوصا ما أركان الطماء إبركاتان وإله عصران وقام بقان إيقان إنه قوة سنة لها لها لها لها ما لما ظن لما ضمان لدينا أكثر نرى مقدرة الصحة لين ياهل الحساب لا كن يف أمضوء أمراها صامد جسوا على سمعة عدن كت إلى أكاني إلا إليه هتك سيمان اليوم وإن كل ما قل ما أهان الأمرين لما إلا هدي أمراها سعدن كن تمت إلا هذي جميعا دمان أمضي تري أمضي لدينا أكثر نرى محضرون حساب برتغ لصوحادينا وآياتهم آيات بعلوهم هي وصق ناسي الأرض نلقى آهد وحبه الله سبحانه وتعالى الميتة آدماتي أحييناها وانورينا وأخرجنا وانسوصها الرجل منها أرضادي حق يارا حبا من قصو الصهري فمين حبات يعان نلقى وصوص الصهري ومسجري ايو بريس كي ايو واحد ترى بلان حباته رو قليلي سرهنك اي هرول واحد بيات ونعم تسبح آيات إلهي أيكون جرتان إنه سوار يو عوود برنيه لن يوم بإلهي الجديدين أوعدا ساو قصص خاركه يبقى يي اووري كرايو سيفو سوار كراد عدد اخلد جبوو غارني اراد بيرا عين marka جاد إلهي سبحانه وتعالى ليده او حقران او لي قدر الله حق قدر إلهي ويلنتي ولا ميه ودان يو دد سوار كرار ارن نوقن هل كونيه إلهي ووجرتاه أولو بertas أسرة أودك كدنتوس صار أر أرنتون أي نهاد كوار كان وآياتهم باللهم ييران أوها وآياتهم آيات لهم ييران أي أسرة بناتهم هي أر أسرة الأرض دلسي أي فجرت آيات فجرت إلهي أوليسي سوا صار الأرض دلسي لا آياتها الميتة إيه هوارت هي لا دم قوي أي هناها وان ولا رب أن وأخرجن منها لورك حاجة سبحان قصصها حبا فمنه حباد بيجي كل ذات لعنة لقورستة لخيرستة بلاج سبحان وصاروا لهم سواء كي يسكين هذا يبدو أن ننوي أن يكون حاسساً وآيه ومهو الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى واجعلنا وحنجه يالليل فيها أربحة ياللي هذا جنات بهراء ومن نخيل نخيلها في مرأة وعناب عنابها وفجرنا واند الله عنا فيها أربحة هذا من الارجون الانكد الله عنه فهذا هو آية الله الله ثلاثة جعل أنا جعلنا هنا فيها أروية بها الجنات من نخير وعناب وفجرنا فيها ونقبل الله عنه قلبي لهذا السماء العيون وقلت ويكون عبسوة ليأكلوا من حين له ليأكلوا السماء العناني من تماريه بارها من رهوضة ومع عملة مع نص طمين يجيهم دعمهم يقولون ما يسمى كرام بالله سبحانه وتعالى ما هو الكرام يعني هل قلتها السماء هل حضرها السماء أفرق يشكرون بأنه يكون شكرا ضدك من إلهي كشبهن سبحانه وتعالى نعمرهن كأسية ترى البلاني خب سبحانه وتعالى واحد بالله قامل الشعين ليأكلوا من ثمره وحام أصلى صلى الله عليه عليه سبحانه وتعالى بيارهن نخيشة إياه عنابت إياه وحاك لا يترى البلاني ليأكلوا من ثمرهن مرهن وما عملته ما إذن ثوانين أيديهم خسر كاتلوا البنيهن وحاكر الله فصلين ما عضعين اسمه وصول الله غدهن هي ومن الذي كي بي عميلا تواعي أبوغري المركوي يوم عميلا تواعي صميسي أيديه أفلا يشكره لكن نافي الله قال لي وما يعميلا تواعي صميسي أيديهم قعموا من قصة ما يستنون بيانهم من قصة ما يستنون أفلا يشكره سبحان أبوحام الدهان الذي عليه له خلق الأزواج نوعيب أبوغري minna fundka al-ard waxa dhulku u dhaliyo ayay inta sannad caddegay iyo gudoodka iyo iyo cadaar ka iyo jaalaha iyo ka soo bax ka dhigay wa min anfusin lihi al ka dhigay subhaanahu ta'aal wa min baalaya calan waxa ay ogeyn oo dhan ilaahay inuu xaq dhigay wixii ilaahay ama wa اما ايو دول ازواج خاينيه مال قرح يا ديه كل ثاون مغو احنا نولنا دوكاس ووكو اشترنيا دول لا بالا اهين وانتا ي ذكر اهين مالك ما داتين ما انت وانتا لم داتك مركز الوه سبحانه وتعالى سبحانه سبحانه استغفر اسم الله الحي سبحانه وتعالى ذاك القال المولى لله مخلوق اذا صرع انه سبحانه وتعالى اتقبلت دعاءك و كن سبحانه وحانه زان كان زان الذي الله خلق الازواج الناطقين النوعه كلها دماء لماتون بالارض لله عز وجل وحده سو قارن قمر سيتون جنس ما انفصو نوع انت, انت حتى ما غيرك كل عينك سيل اوك ما تغيري سيل لي وكعب المدوا عدم ارا هالو ك سوك لغ وحي ساد مما ثمت الأرض ومن انفسهم إن إلى ازواج مقدره وكثرات ان الى ان غدوا ما راي علم رحم ان الى ازواج مقدر مخلوقا دم خلقه خالقا وازواج وايات تنظر لهم الله سبحانه وتعالى واعظها اللي يرهبنك ما خلق منه ان كذب حين انه ان حال مالك فيراهم وهي ومظلم مالك مثل الذي لو عدون كما لو نقوا salaaxadaha هذا qabada ugu dhaara gala tiiboo kax iyo ee salaax iyo mar maskum marka aad qofkiisa ka meel lagu arko ee yeenna kuma tii gara galaga bakii marka subxana wa taasi la neef gara galo siibo ayu subxana wa taala maalintii u siibay maalintii wax baaxay oo ilaahay ka haynaya miswaadka habayil waahiyir habqhar maalinta ku حذرنا وطن وامنوا بان كذب جاهل ما لكم الاله الجليل سبحانه وتعالى هيما المركبوس فينا ما اله الا الله سبحانه وتعالى اودي صروح أو الرط باوي الله سبحانه وتعالى الاله نين صروح باو الرطوث الى ايمان ابو زياده الى سبحانه وتعالى وايه ترهم فاهرت ايغا الليل هينك عير لا ويل اي كغطان نصلح منهم ان كثيلنا النهار ما لكم الستوي فيداهم حجي ويسعى لمستقر الى مستقر مكان سننه الله يضع إلى ذلك مكان الكسر ناس حاجي لوسعة أو المتفين ما قاعد هذا تكلم فيهم الله والله وصحوا يمتكلوا بوف مستقر جناني مستقر متقاني فمتكل هذا مكان كم في هاي لو حاجي الفقرة هنا أنت إستاذ أي لهي وسجيو سبحان وتعال مركي لهي لا إدم يود مروه الباسجيشان ما قال الله ذكر زواني جهاده قيام الله ورحم جل يسوي واستاذ قال يده ولا بال قال ولا بربوني والشمس قره تجري وتصعف لمستقر الى مستقر مكان سنان حجي اولها ولا وقت قيامها لقد ايده مكان اي كسقنانه ايده انت اي كجاريت وتصعان ذلك كات او قره انه مستقر لا رهف تقدر العزيز الله غالبها قدرك يسول. وقرحها ويا الملا يكسر غناره يسول. صعد كمرتع يجول يسول جنس. عليه علمي علم ربنا قدرك يسول. والقمر ضيحنا قدرناه وانقذري. من الزلاج ويان وقدري. حتى عاد صوص على وص على وص على. إلا النقواب. بشه آخر كلاك عرجون. شد. جيت كستمرتها. تمرت برضو البحر. تمرت كل عرجون كاو عرجون. القديم اهري geedka kee ka daday ka tan tabaktiya yaqaanne laama tirab badan iyo mira ka soo daayna ka soo foorstanay markuu dembade jow qalaloo waxa noqonaya geed ka badbaad da iyo tan markuu aakhiriyay hada waxa soo baxay xaqooyar soo soconaya soo soconaya tan markuu geeyay noor tii saambo noqonaya wakas مرجي صلاة الوحي الكوري مش عارف كيف مركا الله سبحانه وتعالى والقمر قدرناه بيح القرا على ملاك صوره والقمر بيحنا قدرناه وكذا ما ميلا والدوجي بري والدوج حتى مرت السو سو ما بقول والدوجي ها كأنه قصة بلغ سو سو سو صعولو بالحارة دي السنة مقنح حتى عاد إلا النغوك العبدون ران كنيرال القديم وهو الرسول كالصياو سو سو كالعصفور يرافقه بباب la sham qoraha maah yambaq la hanad ubana anti diga in istoggaal taa alqan qor dayxi oo jooga qoraha maay oo marka waqtigiisa ka qala ma islaan وقت waqtiga u leh qoraha waqtiga ila qor dayxi wa haween qoraha oo wa maalin marka ma dhici karto maalinki in isoo waqtigi siin marka ka iyada oo hedenki laga gaarin maalinyadana iyada ma da ka الله subhanallahi rasham suqrah yambaqi umbananalaha qarrada an tidrika inay soo gaarto alqamar aw wasqi dayha qayrtu oo heden qarrada jamaad wala leeyl hadeen kuna ma ahani faqa qul nahaari maalinka mikkas hormalayo hadeen ku istawa maalinn lag joogo isaym mahay oo marka qarrada dayha marka imam قرهه عافته مان وكل من بعد قود يقرحها في فلك انفراد دحي لي يسبق فلكه اللي جنك يستمديرها ومباشا وصعلان حقنا وبد حق الردي كلام مخلوق ونب بعد من اله فرب واحد قصر مستديره سيده فرب استمرى كفلك المغذلي ايو عبد الله عباس لو هي ديه غاشامتو قراح الماء هن ينبقي لها نرى اوب بنانتاي كوا بون انتريكا اني سوب جارتو على القمر الضيحة ولليل هذين كنا ما هن سابق النهار ما كان متك صفر مريه ووقت يتي في طالانيه وكل مده عرفه او ديه على قراده في فلك ينصبحون قص عوانا كدبالانيان وايه كلهم أصب اسبناطي ان انه حقيقه او ايات جهليان روح الهي خير لده وان الهي يقول <تصفيق> لنا يأوذي سيّنه وحولبه أقوله أنه حملنا هنا نباري مريتهم أعبيلوه دقن جوابه مانتا أعبوه دينا نباري في الفلك الدونتي بحر على المشحون البيحيو دونتي النبي الله النوق وإلهي كسر بالجارية إسلام بقي كفر عميوه أعبيالكو موكا دوندلو آياتو فهي تقول لنا باب بيرا ميلان جوغتين مانتا واحد جوغ اللهم ارقا ميلان جوغتين ارقا جوغتين مالك الهي ساقو برس سبحانه وتعال وآياتهم با اللهم <سؤال> اننا الحقائر وحا اننا اننا حملنا ان حمباشرون قادمين ذروريتهم ابا يالكو سلفة واضح مخلوق دني عالم سلفة المشخون دونك اللبوح مخلوق قبو وخلقنا وان ابو راي اللهم تود لمن مثله دونه النبي الله إنه ذا دونه ورثه أوكاره ما يركون وحِقَّ قرنه دونه كله أطال الله جزاءه ونوره على سبحانه وتعالى ومصالحه أدمكم أين الهياكلتين ها هالدين الجنوب لأن هذا واحد بضة يوم ما رجل إنه بضة مرة أدمكم ثواب النقلم بلا أدمكم بل إليه سبحانه وتعالى ضدنا حاجة كجوا أن تنا من ككها وحبيها يساعة القناة اللي جينا قوا سوا وحبيها يسنا القناة اللي أي iyo waxa alaabta duusan Rabbiga subhanahu wa ta'ala doonayaa abuurin iyo marakee aya waxa baddeeday go'so iyo barka iyo waxa calada balan marka qana مع بعض abdullah ibn abbas oo aratu haydha satina tul bal ماستين بلغنا صح او اشرح حتى عبد الله هنا والدنيا بين صار صاره marka saahu ina ay sahay dunya الله markii loo eega degeelo waxaa maqalo jeeri last 70 taq all that authentic qara taaw وخلقنا marqab waxa kana one oray لأجل ما barto laajli mahnaa warhaminiki dunyati nabiyullah innoo qare mid aha ma yar ka wana qwaa qurran wa in sha hadan doono صار bad daayan dadka فلا اخريخ اللهم واو بغارغره هليمه لا مضغ واثب برمه ولا بالذين او ينهي جوانه وطلع قاطه او كو كاني لغا دون نقرقم من اي دنيا ييهي دليل تايي ورب سمعنا وتامر كو وراو ييدون تنب النق هو لم يها وين ثمنه او حلكا لغا بيري الاو ثيي دتك دونتا ولا قين نظ وبدأ كوك القوليس فلا سريخ الله اللهم مالوا أسوه قرمدوا وقرمدوا وقع الشراء سريخ وحاوه مالك الرغم لو ها قولوا من أهن يوقدون إلا رحمة الله كن حنقدناهم وحنبدأ حيث بدأ لنبكي حوالها أي دون توضع رحمة اللي أيها رحمة المحريخ درسل ومنا حاجة ما كعرقين هي ومساع النورين إلى حين بحر وقت ولهي وقت الجشر انته كجاريان إلى المحريخ درسل مال كوضة إليه لك سمان و بابانو قد نحا يدكى الدونة لصول ايان امد بالين الله سبحانه وتعالى إلا رحمة لكن انجين غرقين ايان دكي ايو دوني ايو مال كرب الدالين رحمة لأجل رحمة حريصة ومنا حقنا كعراتي ومتاع النورين دكاء النورين الى حين انت لجاري وإلا قيل الله مجارة مثل غلو اتقوا كعصر نبين ايديكم وحا ينكوه الرأي هوركينا كعصر اخرى كعصر وان خلفكم الد laa ala kan firaamoon in adoon kale in ku caabka cabsada aakharna yaano danka galimaaya digtaanka looga digeeyay ka cabsada alaaba idoon ka in ku ka dad ilaahay caasadaan roosiyoon ku dhamaadaan aadaleen alaabaya markii saado aqrabo wa ilaahay allah niftaqoo ma bayn idinku قابله هي قيام رأي عدوايا و وما خلفكم وحيدا كذب بعيو أخلى كعب صلا علىكم صرحون وما وناتئكم أمت ماذ من آيات في آيات ومن آيات في ربهم رب وعيسى كميتها إلا ضي آيات أمت ماذ إلهي آيات كيسك ميتة وقرآن مخلوقه إلا آيات كوالله وسهو كسو آيات الله وآيات الله من صبر إنه هذين كافيه دون تبدل إلى يو ساري وهاي وحاء وضيء ودروك وحاء لينفسو ساري إن وحكى سو في كل شيء له آية تدل على أنه الوح وهو الباء يذبح من إلى الوعر سبحانه وتعالى مركّع الله سبحانه وتعالى وما التأكيد ما من آية أو من آيات ربهم القرآن من في آيات القرآن المخلوق ما مركّع إلا كانوا وحيه عالن عنها آيات ضامع رزين كوت الجسر إلى هي سبحانه وتعالى عن كوكب رامي آية مخلوق هي المهيمن كوي آيات القرآن كي يكون مخلوق ويرقى لهم مارك اللي قده انفقوا بحية لما رزقتهم الله إله ينكو دي زاقي وحكب بحية وددك مساكين تغن خريصة ووحسية قال الذين كفروا كو يجالي وحيدهن للذين آمنوا كو إله الرميسنائي والله وحديه وهي من أن نطعم من انفصينا للنام من روح لو لا لو يشاء الله إليها دون دون أدعنه أن تستعين إن أنتم ما أنتم مثيهم ذاته العورات كمصاركنت وحصيرة كل يوم إلا في الدلاء المبين ذات بعد عتق جمود إلى يجي عوراي سبحانه ويعور صيلا وصاو قد تلقاه سبحانه وحصينه نافذ لهم عليه سبحانه وتعالى إلى يساهو قدره لكن امتحن إلى سبحانه ذاتك وستي وعي أرى الغيم سبحانه يسير الله امتحاني ركض قد جالك لكن روعه مركوا لغة مساكن إنه إلهي سبحانه وتعالى وقعب سو الله إلهي بروح كستي إلهي بسُبحانه وفَبْرَةَ الطَّصْيَنِ إلهي بأسف سو هو ينجي لي سالويا قنود قنف من رافقي الكفار فنسالويا قاعين لهم وإذا قالوا من رغفهم الله قال الذين كفروا وحيده الذين آمنوا كوم ممنين صايا وراء روح بحية وحي كده عن نصهم مويان سنينا إنما مفران سنينا إن من ضد لو يشاء الله إلهه ضد أدعمنه إنا يلا ندهون إن انتم ما انتم بالله خبار الوهي ساسا ديمبالي ويقولون حيجاد لديه متعهد الوعيد وحان انتم نو يو هيسو سو بين درجستو عقاب جتو حساب جتو الى لاهرت غياو واحدن ان كنا هداثين صادقين ما ينظرون الى الى كجواب الله ما ينظرون مستبيان الا صيحه يخصون يو سوق الجوج سوق هذا بيركيل السرابوك رشبة بالقلعة هي دكان كي بالجوار واحد انت انت او يو كايو سوق السلام مرايو كي دكان هذا دار كهرب وما بيركيل استورام مغرية مثال كهرب غورة مثلا خلاص ولا وصف ما قولنا خصنا السو يو عندهم كتاب وكتش زي مقال كمقال ودي واحد كستين جيران سوين رجال في البادية واحد سمين جيران ووكه أمبار قيامه اللعين إلا صاحترهم صيدا قوم يحسون فلا يستدعون المأو والمحو والتوسين والصدار دارنوف صدر دارنا خلامة فوركيس صدر دارنا ولا أي أريم فيها هو الذي حقه حق يجي أنا كنا قومين قل يا كت عندك كنا قومين القادر كل منا وكان نور مرسى نور رسول الله صلى الله عليه وسلم دقت خوذا انت ريشن سو قاكي اف تولي ان سو جار سينو قياده عاد مكاسو حركه قود ريشين كوبااني ويو تيبو كسو قايمو كانسو ادكيسو كسو اني و سوما انت تنعدي لو بيدو عمرنا مره سوقا كو هيجرو قارف سنه منو قرق تاجين كي لو كانس هلك لا هي سو روسيا ظبار الماء ودان و لا الى علم فيراو دي حق و ونفق وعلى العطفة تصوري بع العطفة فإله أم وإيبوا مليئ السعر ونفقدي اللي يسر حيوه فانو وكسوا وعب دهنتون فإله أم الى عقد ينفدوا الحجي سينسلوا لغسو دك دل قبل قبل كسوا الله أرضيه إله هي سبحانه وتعال ناشى الاستحي سعادة الله سعره ونفق وعلى العطفة بوه يسر على faida hawba iyagoo yimid ajasta quburti xaggeeda ila hadeen fadiga haj si yimso oo degdegayo quburti ka soo degdegay ilaayda soo degay qaaloo waxay dhayn manbaacana yaa weelana hooganage manbaacana yaa natoosii min marqadina neesh aanu dhin gabriga oo laga yaaba dadka qayb قالوا يا ياويلنا من بعطنا يا نجس نجس من مرقدنا ماشين فردنين ما رأي بعض مفسدين هذا حلقا يا ما هو عبد الرحمن وهو إله الرحمن قي وحي أدنى كمتر جوتن أنت هو اللي يشيل الجريب قيام الجرثومة سادة الجليل والترجيح بحر روح وقار وصدق المرسلون تصرسو نرنب الشجر تصرس إلى وين صوت ولا واحد ينشي الجرثومة طوب كانت وقال سبحانه وتعالى صدح انتي كان كانت ما كانت معها الا صحيحة تنموية ودواك كريه ووحدة كريه فاللهما جميعا عندما انصب لدينا اكثر نظر محضرون فورتي انتي لك صدحي لدينا اكثر نظر حاضل هو ذي هاي وعلي وتعال فاليوم ما انصب قال له مخلوق او دنو الهي ورتي سطمان الله لا عدده فاليوم ما لا تظلم الله ظلمنا هاي نفسه نفسه شيء على غرض المهاي ولا تزوره، لا إذا عامل مريم مهاي إلا ما عمل كم يوم قطنا يصنعه. روح الله واحد صانع يستقيم بالرعب المرم. روح الله الدنيا يمّه، هوا يراته. روحه صان كسباني الأحسن دش على قصار. روح خيره كسباني لويتن ملوس. هنا الجنة، جنة القوة صاحي. برضه الجنة هم علي في شغل مشقول لحد وين؟ فاتكونا فلحتين منعهم وحطنا يام. أعد محسنين أتربان سبحانه غير <تصفيق> فيك تضع الأفكار وراح يكون مش خوطيين وراح بكرة هاي وإلا يجنر الجسم حور عينها هو بدون كأ صوريس يعني ممكن توصل كلهن شيء وإلا يبقى كروي كذريق وهم يكون مش خوطيين وراح يكون مش إياه إياه نبكة إياه قرعة إياه مالك في يوم كان من خمسين ألف سنة كنت أنا كنت أنا مره يوم وراح يقعد saadii tukanayen كان buulay ga daway wakhtan kuna soo markaas waxaa naartay el maar ka hay waxa meesha la isku xisaalay ka jira ee dhibaato ah ee dhidida qaraax ah qaylo oo hoocayna waxa iyagu mu ogo waxa ay cunayaan Ukraine kooniina way bixday sanniyo hun iyag iyo aliyin waad ku ha ma walaa suulaan bayu iyag yahweenkoodi wa arif xana jannada hararkeed bay sareero aan qowan oo kala aheyn ee Ilaahay nismee subhanahu wa ta'ala oo magac jaliya ay ku jiisan fiha jannada haada shaaki hayeeyo qowarka duwan walaan wax hayreeyeen la yaadac wax qaso wax ka soo du yaa suuddoona noqdee Ilaahay subhanahu wa إشعار ما فرين ما قرء ما واحد يا سلامي من من رب حقي حجي السلام سامحين إلى يبقو إيمانه إلى الجنة إلى يبقو سبحانه وتعالى الله عز وجل السلامي عدوك ما من يا ملاك تكلاقي أو تعزي مربيدي أوصديم هاي يستحق تفسق إيمانه ما كان في السر رسولك كانو شه سر الله ورسوله نعمله أي واحد يطلب إلى الله بل الله يمر كله إلى لي سلامتها فقورا هذا لها من رب نحربي حقي بيكريين فالسلامة هي رحيمين وامتدوا سافر الله سبحانه وتعالى يا عمري وامتدوا الصعمة اليوم مانت ايها المجرموس جنبي لياشيو نقول يالو ناركب الرب يقول الله يا مؤمنين ستبح بحر جار النغضة كالصعمة ألا معحد بملكة الهي كلهاي والوجه الجاسي وقال اليد لي ألا معحد ميانا اذا نعمرين اليكم الي يا بني آدم آدم اذن اذن اذن الله تعب الدنيا وعالمنا الفرن اذنك الشيطان انه شيطان كلكم عدو من بين يمينك ويدينك قدين شيطان وهو عليه عاودين اسكاليه من الشيطان كله بالله سبحانه وتعالى ورايا قول لكم بالله انتبهوا ايد الي كل اسمها ان الشيطان لكم عدو اني سمي فتقدو عدو وصام ميدان مقص وصام ميدان عجين وصام ميدان الشيطان كلسوتان ايغو بس كين تهدي بنا شردا لصات، وارهضي ساقو دايوا، نارته هو خد بين دانو، واني عبود دنيا يعني فرم ربنا عليه، اني عايبود، هذا ان اني لا عايز كريج السرادة وهو وضوء مستقيم في الصميا ولا قابل والله وثوب منكم حجين جبين مخلوق قصير مثلا، مين شيء من الله سبحانه وتعالى، ابد من الناس سائلين تكون تعاصر، ومين عقله شردا تدك بيه الحرق من نقطة، wiraa kitab ka sheedhin sheege jirag oo ee aqtu wadho ogayn waxa sheedaan ka hor soo cotaan waxa uu cabir qaran ku yin koor iyo u baadi walaqabda abdal u baadi nin ku hajna jibilan ka tina qof lam ta kuno الله haadi jahannama lagu dhahay markaa sa lagu jeed kad ayarba ku dhahay haadi tan idin moqata اسلوها غلا او كوغو غلا او كوغو تبره سبحانه وتعالى اسلوها غلا او كو شيلم ار يومان بما كنتم تكفرون كفرتم اني ربكم لا ان ظلم من وواحد انكم سميتن ار يوم ما يو انت نختم على أفوهي أفوهي wa tokalleen ruuhanalahaday ay دعمه gacmaha oo washadu haqoon qaatayhooy arjilum lugooda dimaaqaan yastoon wax ay aan kuwa kasbado ay lugooda gacmahaan sheegay waxa la soo gaana salaalaha laga wii waxa ugu horayda si boodeed baa qow hadlay markaas jilki oo dhan wuu halmay kini أذكر أن لقد دوارنا اليوم ومان تنقسمون دوارينا على أسواهين أذكر أن قد دوارنا وتكلمون أيدين بأن راح يجمعوها وتشهدوا حكوم الخاطفين يرجلونهم لجها هذا إذا كانوا هم يقسمونك واقص برة ولون الشعو هضن ضن قد ما صنا وان بابل وترسلهن على عين من الدهر ينسرله فسوق السراد وضرب أترس ملا فأن سو و aqamti waa wixii oo jeebahaaba waxaan jino ka laga dhig dhiniga soo madduuran xataa dulal fiilaydi wajiga la rakibayadan dun Ilaahay subhanahu wa ta'ala wahan jabaa wadsaafan awoodi kara hadal caafimaad oo wixii aan faray ka فصل وقصراته دي بي اي اتفهم العيره ارض العين فعما يفترون فهو كائن اني والله كما صحيح قول نشع هدان بانوا هنجلاد لاما سخناع لما سخناهم الى سبحانه على مكانه نشي تاريخي فمركو سبحانه وتعالى او كرره والله ما هي هدان دون نشه دجيس لو قالوا لو باين واخ لما سخناهم ariila laga digla dareer ba laga digla subhanahu wa ta'ala qori wakka digar dulkarsu ilaa ka digla subhanahu wa ta'ala waxa samayay mid barbareysan raax ilaa caarsana guulay sa ka dhekad qorun shaadnan toon lama واجع دراي ونغان ماودي ومنفرث ان اعمل ان عملي انه عملي رو دايو ينس جدا عين في الخلق عبور ضعيف على دغطه ضعف في المجاري ضعف باث القوه في المجاري ثم باث قوتي ضعف والشيء وين ترك الصادق ان عفور لديه وانا اعترف ان لا اله الا منكا إلا ينقطع وحتما نجل جا يكمله، وعولبك أنو ردي إلى ذي العون. ما ترى عندك الله يريبه عليه سبحانه وتعالى. لا دون كان قيل كثير في الشاعر عمر قل لك جعارة يروح لك جعارة يروح عبارة يروح قارة يروح مال قارة يروح وحى. هم عقل مال يروح مال أو مال مال ديل ويربو نقود. ما يرفع القلم ولا واحد الواحد لوقوان ما يعرفه قلوبنا وكاست استاذو talalo marhaban laga yaaw inu ahaayo dad deeyo dadu teleeyo difa wax ku noqdo wax isku daldarmay wu noqdo hadal tanii wana annuhu qaan anrti inu amriga lo dheereeyo la skiti diba nu ereena fil khalqa aworka haqiiqa afaraayee فأصولك كمان نابرين الشعر الشعر ما نابرين قريب وما ينبطي له كمانا حبوانا شعر برطول إن هو وحن براماه إن هو ما هو وحن لبراماه إلا ذكر مويه علم مهيين وهو قلبك بذكرنا وليه وقرآن مهيين وقرآن ما نابر مهيين وعضو بيّن هاوي تقع يوهو الشيء يتنزر فبس محانه وتعالى فيه وحانه ورآن كاقوب أريد وكوهو سورة الجنة اللي تنزرر من كان عمل يندرس القرآن كوجود جو، ملي يندرس رسول كوجود جو، مرة كان حيا، نقول له يا جماعة رسول كوصة ودر من رده كان حيا، من نول، قلب يجي سنوليس، آه بلن كيس وقت من كان ها ويحق تسوي واجب بان حصوله سو درو قلان كسو ديني القور هذا ال ال اله او ال رحي شيطان كراعنا من كبخنيا عاققنا دا بصوت او جيرومين اكل قال ما انه خالق لان ابوه اللهم لا اجني قدرته مما عمل ال وحي سمي في حق دي دينا جمعنا وحي سميان أن عاميان فاو ابو حميدو جيني نعملي يي يلدي ياري او قوم يغو الها ان عامت ملكيان توكان ينبا بقول غيه ابو له بقول اري ابو له ف تضابقوا علي ابو له انت صلوها ابو له وحا الله سبحانه وتعالى الواحد سمو اغلي وافتوا ما اركان سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى والله تعالى